بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الذات وفي الافعال وفي الصفات واشهد ان سيدنا محمدنا عبد الله ورسوله رحمه الله العالمين وحجته على الخلق اجمعين ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو الكافرون فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده فلم يتوفاه الله حتى اكمل به الدين واتم به النعمه وترك الأمة على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له أما بعد ونشن يصير النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إن ننغق من مذو في مواري الصباح نغل عمل الصباح شنو وردس الحكمة لي يسرخ على الحق ايش خدمت ورشان ان الحق اشدت خدمت وخسرت رزق م ابو هادي وريشني زند ابو هادي نشمو ورد يسر حق دا يسر خا دا يسر سوق اشتي تورني واحد يبقى كاين وينفع شاد خيان التوصيط شنو الحكمة ضالة المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم انه وجدها فهو اولى الناس بها ان شوري سبحانه والغص لم الزانتي كسي، وليحسب من يخفن الزام سليم ذو المومين، ماني ما يبغى يورن حق قسم هذه، مالك أنت الجموع يا، مالك أنت الجموع يا يزن ذهب، الشمس ما قاله إنه ذهب يغرير، يغرير شو ركعت عتم زينته خد خالنته وها، إنت جثث سندوق، إنت جثث رقته، إنت شعرفت ما قاله إنه إيش غد مين غي يغرير، كذلك الحكمة خذيه الد ده على ضروه يزغله وها، هذا المعدن هو, هو, هو مش يهول سبحان سبحانه الد خذيه الد الحكمة ياذي ينفع، ينفع نصيظها من رزخ الميت بنادم. براد الفكرة غرت كتير برد العين بمراد فهمت، آه، مراد نتسع نسن نسنه مراد نغريت فيليبروم مراد نغريت يا رضيوم في تلفزيون نتسع العالم نتسع المومن نتسع نشيخ نتسع نسنه لسيوري نشامو ور الصباح جرب بس نكتير وياهن خم برد غانغ مغة قاعد قا نغين فاعل نغين فاعل الدنيا هذا لا خير استناي، ولكن تجمع ونغلة. إيه والله إذا قارخويني وأدشيهم وين تجد الشيء؟ إن شير قال المقيم ذي النسي ورخ من الكمبر كان حناق حيسته وانشيل وانشيل إن خمر وان خمر يوذواي وان يفهم وان فهم على بجع سار لا لا إلا الله سبحان الله وإذا نقيف سراب بالعالم أن جرى النبي صلى الله عليه وسلم ماني نيمنس له شن غوار الصباح خت البار أثنى جذراس ما الناقة أثنى جذسيلة أحد الناقة أثنى جذماكلا الناقة أزاي سنخدم أزاي سنكيا بيقنغن جاب من يلا تخذى سيلاب بخمي الثوارخي وذان سبحان النخس عز نتاس ميني قا سيلاب بخمي الثوارخي وذال خس عز الله عشان ووري قارس سيلاب بخلمو مين تزيد ان ننغ الله تبارك وتعالى يبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ايه المؤمنين يقدر يعز يقال يشق مخي غير ستر النوار دي الدحق سبحان يعني الحكمة اللي لو منغرق من توعد او وارن لو منغرق توعد إنش المؤمنين يمكن يخمغر ستر نوارا من صدق ترن مليح يستمعون القول فيتبعوني أحسنا كل سنوارني تقنصني شان تقن مين دايسي سبحان المهرة اكسي الحكمة يغورني يقدر فهمتني يقدر عملني أخذ سحاته في شا في شا في في فيك شاثي يخمسه في جخورنس لوحده ذي فيك النس نزل العمل نزل العبادات ذي المعاملات ذي ثدات التشاركي وذلك من يباع ما يوفى الحكمة الله لو النذر في رسالنس 22 عشر ذو النسي غيصار في لمؤمن الرقابي يا من يرحم الرايح فبشت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه تزد من خزنقه ولاك الذين هداهم الله قديم يوم إبن النبي برذنيشة إنك سنواد الحكمة تجزئ إن شديد نيه لا تلعب بس نسمع برذن الحق ولاك الذين هدا الله دعي عون هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمُ اولو الالباب ذين نيد العقلان الأمة ذين نيد اثباب مغاب النعقل, مغا النعقل طوضها الثبوهرية؟ لا اسخذمت؟ لا اسخذم الثبوهرية نغدق الجوكير نغسخض نغلغضب نغذي دعاق يودان نغ مؤثروا حاسر ما أغاث راعقر هم أول الألباب إذن إنا يتسرنوا رضي سبحانه وشيت جنت كسل حكمة جنت مش خلصني الناس إذا بالعالمين أولا عبادي إن شقدين يخفي عيزن الطو والثنين إهتز الناس إذا بالش نس نبري والثلثا الناس يدله ببنداعقر وببنداعقر وذي الحد خاز زي ما هو عقل راعقر قارث أثمن الدنيا من غي يزيد فيروس مين غي يزيد الدنيا تكمل مرة مرة غاسر آخر الصباح غر آخر الصباح ذو النسّباح نغلل ونغرس في عندي الدنيا ذا خيرها إيه هذي يا علي امام علي رضي الله تعالى عنه قسم وورشنا شن الحكمة ذي الحكمة يخلو مقاس سيدنا يوسف يوسف ما ليس ال ليس دايس... مريت في ابن مريت حسيت... فيه ليس جن فعظام قرن أو هم سيدنا علي إن شاء الله أنت الناس تعرف مشين أذن عرق مزيح أذن فهم وشم مريوف قناص إذا بالعالمين ي ي يجن غاب أبرز سبحانه مريج جن الزلمو من النخلة من السوبر الصوعال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولئك مني قصيدنا علي إن صوصكم بخمسة خمسة تنسرين لكنه صخ خسنت إختصرت حم مشى سزر قمت حم طول من من السنين نيجي نو مثل النذير وقت النير الناس وصيكم بخمسة لو ضربتم آباط الإبل إليها لكان ذلك لكان ذلك خير عظيم الناس مرة أكيد نو وصي خش خمسين سنين مرة خير غماش سزر متر إيش منتن حمل الزند غيارة أوظن لكان ذلك أهلا يعني استهدنا غاسن صراحة خمسين سريين مرا مرا خمس في علنا تريم الجذب من عقدي المؤمنين الصالحين أنت شتم مشان أنت من عملي هذا يسنت جمين على سنت زوات سنت إنك تزوات يي قايس سيدنا عليه لا يا رب ما مشي قايس سيدنا عليه الله أكبر كل ذم من تعنا أتديه الله تبارك وتعالى من تعنا قرنا لا يرجون ها بإذن الله لا يرجو أحد منكم إلا ربه ويخفن ذم ويترجي ويترجي من ما يقعث من ما يحذج ويترجي النّار سبحانه وتعالى وفي حاله نفسه تدوينيه ولن تتعامل معه بشكل عام ونحن نعود الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر ونغني كذا الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى هذا الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى ومثلاثين الدمزوة؟ الله سبحانه وتعالى وقد قالت زار علي وذن وهار بستوت وقال مهروش وما يفرق نيق جمع ذاية التين العاشرين نظرح بيبوها نيق هذا الزنز غرينو نيق التاثايد نيق أولا لو دمزوة ماني من يجب نذ من الحاجتين سوم يتغير نيق؟ الله لا يرجونا أحد منكم إلا رب هذا واحد وثنين لا يخافن إلا ذنبه وايتقو دي لذنب توا دي من راه تقود الدنيا باش غير يدشمي راه تقود باش تنمعصي تجي هبيل المعاصي حد من راه تقود ولكن المعاصي نا هذاك يغادر فرنسا لا تي ما جيت فرينين يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مين دين يوفا ومسي نوي يوم من يور لي برواك كل شيء يوريه واش زيدهم زين تورتم قران مين يوفا يوفا مني الجواهر يوفا المعاصي مين غادي تسكنش يخصن غانب جوز المعاصر إذن لا يرجون أحدكم إلا ربه لا يخافن إلا ذنبه واسترذى لا يستحيين أحدكم إن سئل عن شيء لا يعلمه أو عما لا يعلم أن يقول لا أعلم واسترذى لا يستحيين أحد إن لم يعلم شيئا أن يتعلمه وإذن خمسان قرن عليكم بالصبر خمسان كسرين أولا وت... وترجع إلا سيدار بي ثانيين وغاكمين ستبقى ذلك تقضي الدنوب مني والثلاثة مارا سكسنشي وذان خيش نحش وات السينذ لا أدري مين تكون مصرينة سفورة ليش غريب لا مارا سكسنش خيش نحش وات كذلك منازل منازل من الحسوات السن من غيره واجبة تنفع الحسن وشان السن من غيره هذا رمل هذه السن من دماء وخذ التجارة النكشة كذا ت بعين ثنا كذا تقارق جزء الحسوات السن كي واتس التجارة لما رزويت ست في الحين من غير نرخصه منازل مغارب يف من واي سن من دسي عشمن من غيرين بعد أفي خضف وخذ هذه السيغة هي تجازين بعض الدنيا ويس خمسائي الناس الصباح عليكم بالصبر هنا قد تستورني الله يا الله سيدي شوية من إذن غا يستوروك بإذن الله من غنيني الأول إن أنا قد رجي لحد من غير سيدنا ربي سبحانه وتعالى إذن مرد حذر لسن ما يتغسس و الله سبحانه وتعالى ذن زوى مرد ستغسلها بمين تقيل؟ مين تقيل؟ قد يجي ذن عما سيدي يجي نحجس وهو طام ما قالي ان انت تجد ذا بالشغر انتنى شغي يقضر الغرض النش انتنى شغي يفشل من تجيز اولا ثم س س هنز جوذان بعد ذا سنه هنز ازاي سن جوزاغ فوزاغ زرزاغ مرش اخصغل مرش اخصغل مرش اخصغل مرش استاس مين ما اخصغل الساسق سيدار مزيغني قديمين قصتي عبيب وها كيستياب بيغزرت معناه يعني سا تتغص وحنزوها حد النغني دهني الزيت وغستر يغب ويسترجا والزواج وتحسموا دك ما غ قتات غست سياد بالعالمين تلي دغياويد مايغستي دياوي غتدي سكروفو ثاني خوين ني غبريدان ني غويت نعم نغلا اي ما يميت لان الانسان وايت الجمل وتغيرو من الزي الطاف ولا الجمل لا يزن تغص لا قن شيئا غذا وقشن حشين كم مثلا بحرني غلا ما قايم ذن وردت تنارهاش حديت شر ذي ضرا ذي شوا غزر مين خفي واقب يدي ملح ذنب سن حش كناسة لا غايك غايك ما انه ويت غاري كمروه واد التيز غنوش واد التيز ايوا جي والساعه تتغزم توا ويوما يهربوا فوق كنغنمو ايوا ماشي من زيت كنمو يا يا زيت مغارن من زيت سروس حتى نحاش تنغاسي دار بلمزوه مين يحداج مين يخفي عنا سروس حتى غاسي دار بالعالمين يستغنا خي وذن تماما وبيع ما واقيش حادري لا اشوم ورا مويا هوف لوخو كذا وديوا الحمد لله كنغنمو كذا معليش هل ينبغدون إنك حاش أن يقتر عريق الحمد لله العرب دقيقة دقيقة لا مبدئيا الأصل يعني؟ مولانا انت مش مين مرتقي الدائس قد كن فين صدي الله تبارك وتعالى عالمرقاق صغير اليقين الأربيع بذراسه إذا ما يكش نغلة تذهب إذا ما يقوى إذا ما شاء سبحانه وتعالى ملخص حسمك السقا كن فيك نغلة ما قوم اليقين دي صغير نغلة نعم ثم رقاق الإيمان رقاق الصدق رقاق اليقين رقاق تيقاد السير العالمين ساس غاسر حجس نكس راشيز مال الوقت يعدون قثمين وفينن حريق والله يبون تام مارا كل سقيم إنك ما يخصي الشرع وإذا ما ردته هو يشفي هو خلقاني هو الذي يرزقني هو الذي يحييني هو الذي يميتني يا شباب ما رقد القرآن نغل الله إذن منع منع الرقلان لها بإذن النقل أنا الرقلان سألت نغاصي ذات بالعالمين نحن نجد نغي نحن نجد حقق من النقل نغل نعم النبي سيدنا علي قرأ نغل الله سيدنا سيدنا لا, لا يرجون أحدكم إلا ربع واطراجاء الارض سبحانه وتعالى وقع مردون من ذيل انت يلقى تكوشيك فوس يا قذل مين غا تكذشك اتراجي اتسرقي دحاور نشاديه ونغلق اتسرقي لي فاسل اتراجي سديد واسمان اصدغي كشي حاجزن نشا مين تحذجل مين اصدغيك نغلق اترى لك المؤمنين الصادقين ازاي سن مين تصني قتل عبي المؤمنين واذا سألك عبادي عني زيدة سيدي فإني قريب هون قيبيني قيبيني أجيبوا الدعوات الداعي لا دعان ما سمين غا فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا ما لا نخصده أذا يكسر حاجة للنش جارة للنس تبعا استجيبوا آمنوا وش أذا يكسر حاجة للنش لعلهم يرشدون من ترنا مرزو إذا موت راح صغر نرغي نسان وورنغني لا والله ما دينيش الموارد المغني الا يوم ويغني ان شاء الله وني خ... ونحدج نشازي داتي لي اخني ما تنحاجي لله ما غادي نبقى ني شنو تحرج ما غا يدا من يعني ذاك جايز ندور مغاريد ما راني نحلجها كوري الجلمن يحلج واحد سبحانه والنوا. لا تختلف عنده الأصوات ولا الجهات سبحانه إسرى واي إسرى وين إفهمي واي إفهمي وين إزرى قائم على كل نفس بما كسبت قيوم السماوات والأرض ما السماوات والأرض والعرش العظيم فسن سبحانه وتعالى يحسبون أن نحسب فكتفت إزرى شارج دي إسرى ما ندير بحق ما مات غير دي باش يجال إلهنا هو فمرة يذنغنت حلاجها ويقول سأسه اللي دير حاجة انيش على دار بالعالمين تراجد ما لقيلها مني تراجد اوه منيش غايج اشيس عيش مليح انه جاذ يعيش بلاذ من النسي هنا لعقر النسي عصى يوم القيامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر نغلى من عبد صالحا من ذكرنا اونتا وهو مؤمن فلا نحيي إن وحيات طيبة ذي الدنيا ولا نجدي أنهم أزرهم بحسن ما كانوا يعملون إخواني ما, ما ما ما نجموا إن شاء الله والله العظيم نجموا من الغقاس إذنا على وان لا يرجو أن أحدكم إلا أربعة إن الغلا يخافنا إلا ذنب سنم إلى ذنوب من امصار العالمين خذوا مني قادق دنو بغنغي دان من عناد مين عناد الدنوب النقوي كنو غاي ساكيني مين تعني المعاصي للدنوب مين عناد الدنوب ذلين حراف فوق وبريد وسمح للشارعات وضي عن العبادات وضي عن فرائد زعام خخارقان جات جي تاور ماشتون بحرام ما دنوش ما دنوش ملس كغل كون الجنس زيهم فيها اياز انتم غارلين اصني بتحسب هان الدنوب ينتج حساب من انتج المعاصي مرة لا قول ماذا يحسب من تجد المعاصي مرة أطاس من الذنوب يقول لا أطاس لا يخافن أحدكم إلا ذنبه لأن الله سبحانه وتعالى يجنغ الذنوب النغ يجنغ خير النغ يجنغ الذنوب النغ سغاضي منه إنه نغقى نش سم حقهم ذي كوشير سم حقهم ذي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحة هاد عمل عمل عمل صالح ما منش نقدر خد الصلاه دروب النغماني الدال قين غاني خث غافي غار من مجموعه سنان قعد نغني من مجموعه النغني سنان ولكن والدمار دروب النوبواي في الذنوب مقرانهم مزيانين مزيانوك غير لا تروح نش نار الخبا وا كن نداير ميزان بربع النيودان تق المعاصي توتن وانا اعوذ بالله اللي قبل من المعصيه وايت استغفاره وايت توبه وهذا شيء قيسه لا والله ما يجوز هذا أبدا لأن المعاصي تنذن غي ضيع ويد جنا يعزني تارثن واصدح نغي في الدناره ايرومين كومونيداري في الدناره مره واحد تخدمني ايرومين وتخدمني ديوس وأتخذي من أذين وأتخذي منه إسم أتخذي ما ذو ش... من يعني؟ أتخذي هو يذجي أبهدر أبهدر أبهدر أتخذي والله لا أتخذي أشتفق يظهر نصلي كونتين يظهر مفرد عمري خلا منا نغني حمار لي شكامل ننقج والنغني اتسان غاع عمو قال جاوذ وماش نغني مين مقعن بهدرني السي امو ما غادونكم و النغني ما غا ما غاين ديوس ما غا واخد من شكامل ما غا ما غا خبازيين ما غا ما غا واخد بهدرني رومي انا شنو باش مش إننا نغسي العدبي لله العزة تزد ولرسوله وللمؤمنين العزوي غير الدق غير الله سبحانه وتعالى غير النبي المصطفى غير في أدفن يمشي النهاراً بهدلين دي العالم يجن قل نغني دي الدنيا مرة مين زد دي الدق عمو؟ والله سيدنا المعصي بالمعصيه بالدابه الناس تعرف وايد نفع وايد صدح وانا بالله من الروذ المعاصي والمقاد لا يخافنا أحدكم إلا ذنبا اي سيدنا علي قال ان غض الذنوب اليوم من يختذي لي وانا انك ما لك جلسن قال انسان مغلوب يده لا بد ابي ضعف نغلى لا بد يعجز لا بد يفشل لا بد يتو لا بوجدي سحر أدق الدروب ما شا مين غير هذه استغفر هذه النبي صلى الله عليه وسلم قرن غذا سأته فأحده أتبع السيادة الحسنة تمحوها وإذا بي قرن غذو ولكن دنوبه خمستا ورث النبل غرام دنوبه من تجني هلا شيء من تجني الرجوة ذنو والله العظيم اللي تضرب المعاصر خميرة في بنات ميت وشي وشيء عدوها أم الدنيا هرم الدنيا هات اتسارقوها جمعة روح اخارقنا قد لا قذروز تتفحه الأول تفتحني صغيتي خاضي في مشكلة لي والنينونة كنوايع موير ون يخصنا كن يغران مخلطوها واحد الجمعة يضيع ثالث اخارق فيتاير غاي من مركات سرد مينيقات عقدة طاورد يقول خدين نشان فالمعصية هنا مين تجنتي بنظم مايستجد غابق الثور كيوم بش من مذيح ذا يقف النص مذيح ذا الدين نص مذيح ذا الحسنات من سواء في الضيع مذيح ذا العمر الصالح هذا قميض والنذذ ياب وحاسدار بالعالم والله لس زعمت بنظم خلمن شور معصية غارت في ويعقر واي وي عكر وي عكر إجى قواعد حقيقه من درسك في الجذ عام معصيه وجزاء سيئه سيئه مثلها العال عمل المعاصي بربي ما سجل وخذ والله معصيتك قال ماشي النبي قرأ مروا تسلحين من تخسر دنوب الشبق نبنى ذنب القبري ذالع هارجوة سبعة من دخل فضيلة سبعة من دخل خاص صلاح الايمان واربعان من يجب ذلك يخف نسي استغفارها غاسب تصبيحني غذوذاني ومش جدت نستغف اوه ربعان من يجب والله سيد الله الاستغفارها ليس روصيفتها روصيف هو هذين استغفروا الله استغفروا الله يا شوح ذي الشواري اه يا يا يا يا يا استغفارك دبن استغفارك دبن استغفارك دبن جارك فوسي قراي واتاسي ضاب خفي عفو اي وندى جارو ذا مدوا لا جارو قلشموا الزمره نضاق النغذه يسي نغذه اه يا استغفاره جارك فوسي طعم راقمهم تصغي وذاني قريه واستغفاره يا قراي واستغفار يا استغفاره يا الاستغفار؟ وما من استغفارك دبن وانا توس خارق سيداد بالعلم الذنوب ذي اني غالي بيكمل زيث السمير يتغاي زار في قياسيني واسكا وينقذ الأعين سري من غوياهم، قميص سري رقمهم من الزواحف دي الله أرجوذي الأشره وايت وايت رقي واشت تلتبة، إمين مين غيري غير معاصي، سو المين غج وينفع تاني مين غينفع بعد ما قد اني ماني غفت عصير ال... ما توض لتوضغها المعصيات وقا سواء ور سنذي لتوضغها المعصيات باعدة فارتة تيسن سيوم شنن ويما يغلب خفير حار العقوبة مين ما من ما قبل أن يتزقروا تخاوضوها لا يخاف أن أحدكم إلا ذنبا ما لا تستطيع أن يكون من المصر من أقل إنسان يخسر المعصيين من غير سيدي وشدي الجنفاء؟ هذا سباع أقاعد ذنب سوالاته من غير المعصيين تروي تروي تروي رح النبي نبيت شيء تزوج آآآ ياسيدي النبي طهاري آآآ سيدي نسيسجاي قص نبي من يغن ومايما تخذت تخذت ما يسشاق تخذت ما قد يدى بوهري حدا حدا حدا تاي قد نفذ المعصية اي قد نزلها وقد يغلى بوهري ولا يوقع والو غافقت الجغل تقيغ المعصية قد تعجي يزيغ بذغسي لها البذيه تاني في بكذا يا مشتك يا اموني خي تزر وييراذ من يتجوز اي يراذ مره يتجوز جيت ازر خيجز كيه مره من عيس من دس غايق الشابين ويصرح اذي غزة مستك امرسي اذيخسة يوقع يمني طغة القذنية وذلك يمزونها بدنوب السنة أبوني خي تنزروا أي رضي الدوت ما نتخص ما نجمه ما يوعد خصنيه وأخلص إذن من غانغ الخوف مين كي ستراحن أرجى نعفو السيدات بالعالم لا يرجو لنا أحدكم إلا ربه ولا يخافنا إلا ذنبه فما نتخص من شاء الله أنت يسمونها بذي غانغ ذي يقول النغة ليسمونها لي الخوف وأرجى بيك انتظار بالعالمين تقض المعاصي وياك يا سيدي ابي اللحم اقضى الدنيا يا بالله سيدي حمذ حمد حمذ بحدا اسم مره قال خوض الدنيا يا عمر خوضن وانت المعاصي معاصي وانا نغيش قي وانا نغيش قاعوان وانت انتظار بليل يقدن ورا يزرن ورا الملائكه ورا ورا لا لا لا, لا من غاني قارجوان؟ ان شاء الله هذان غي سمونها ابي ذي هالي قذمة عن نغذي الجوف النغمين هذان غي سمون دي نيق هذي قذاء ذا رجاء هذي قذاء انتو قذاء مشين او واني خيتها زرواء كنت أخذ السيدة الاربية أخذنا نغيب شمين نقطة وقفة أخذنا نغيبها أخذنا نغيب شمين دا سنتا نقول لا إيوما لا كان سوا عربي المؤمنون الصالحون كان سنين وفروني زيت طوش دي أجزي بطوش سنين وفروني يجن نشينا الزي سنندورا نشينا مين عنا يجن الخوف يقول السيدة الاربية هاي يوم المعاصي يا خي با قدا وحدا يوم القيامة قلني غوموا مني من غيري يا ويلتا من غيون غوانتين قرسا ابو يا مغي غممان غم الكتابة مهما ماكوش شي يوراني يقولون غريمين دا سينا فاحد يا ليت قومي علموا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الناس قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة ما كت واني تذسيقان ما عليك إثمات تعوينه فمليار ريند الخبان ما نلقي وكارم دايق صدا بيتسل في الجن امين تغيى ونغى واني تذسيقان ويومن يغن لبرويا ما كيف كيف ما كيف كيف واذ هو ايه نفهم تعرف نغن نفهم المزيق ولكن مع الاسف الشديد واه مع الاسف واخه ما عليش من غير الجوار، ونذم هذا جوا صياد بوس جف من ده إثنين وفريون، الجند الخوف، الجند أرجع، أزجفني يعني ذا فريد، صراط المستقيم درس القصيد صياد بيه، إهدينا الصراط المستقيم كونها كونها كونها، اللي هو نزل جف مشذي، نسمين عنان، الخوف والرجاء نش كندي ونش الخوف القصيد صياد بيه، اتراجع، إذا القصيد صياد بيه اتراجع، شق الجوا يا والله <سؤال> لا رسول <سؤال> الله <سؤال> كتوارد الحاله <سؤال> غاريت اني ماشي الايمان سخخ ماشي داب الناس والله يا رسول الله اخاف ذنبي وارجو رحمة ربي انس ققدغز المعاصي هذا يخصني عذبتي لا كبير وترج يغتضاب ببل كذا يسمح اخفي عفو انس والله مرمونا نجل نجل دا طمغة سي الناس الحالة في دروب الخوف يسمون الخوف يسمون أرجى إن الله حما يكشس من يخسر هذا سيكون الأمن هذا سيكون قارنتية هذا سيكون صغوره هو وصيخ صاواله قنات الأمن الصعر نقول لا مرميه يوفيث يهريه يسير مخت نقول لا إنه سيقضي الغدنو بينه أرزو الغدنو بيننا سوى للساعة التوم ويقاكين القرب صحتك كيف رخص الآية القرآنية الذين قالوا ربنا ثم ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحدرون. الله أكبر إخواني من ذوم يظهر إن شاء الله نجمو أما النغني تنك نكمل الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى رخوي من عانق دروقته ولكن إن شاء الله ملاك قيمتنه وسنة تسعة في الحياة أنت مرخين غني ثلاثة نغني قيم إن الغوا ومت عاند ثلاثة نغني ولكن خذ التعقيم وإذا يشنج شذاي سكامل أنا عانق الغارب دشام أنا بنادم قارك سبوران كمروها يوجمني و. ثلاثة أني قيمين قاعدك مرواسسن شن حاجة توسق سيد خاص قاد جاوب إني واسسين خارك مرواس رميز شن حاجة اشتن فاع مرذو فيدوش غيسر مدن رميز خارك ثم اخصن غصبا ثلاثة يخلت نسيور ديزن سن خان فهمت شن خان وور ولكن دوقت وغان غشاء قولوا ما تسمعون وأستغفر الله أهلي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله